السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلل ومن يضلل فلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وعليكم السلام فأولا نذكره بسنة من آكد السنن في ليلة الجمعة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أي كثير عليه أي من الصلاة والسلام عليه فعل بد الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث أمر العبادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة في ليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضه علي لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يقيم الليلة كثيرا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي؟ أي كم أخصك بالصلاة عليك في قيامي؟ أجعل لك, أجعل لك نصف صلاتي، ربع صلاتي، حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ أي أجعل ليلي قائما أصلي عليك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفهمك ويغفر ذنبك. فمن مفاتيح تفريج الكروب ومغفرة الضروب الله أفرج كربان وأغفر ذنبنا ان نكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القاعدة قاعدة الليلة القاعدة الرابعة عشر كلام الأقران يطوى ولا يروى ما زلنا مع بحث قواعد علم الحديث هذا هو رابط البحث أمامكم رابط بحث البيان الأثيث في شرح قواعد علم الحديث وعليكم السلام رحمة الله وبركاته قاعدة, قاعدة الليلة خاصة بمسألة علم الرجال وما تعلق بكلام القرين في قرينه فسنعرف ما معنى الأقران وسنعرف حكم كلام القرين في قرينه متى يقبل ومتى يرد وهل كل من تكلم في قرينه يرد قوله أم ماذا نقول أولا بالله التوفيق أن هذه قاعدة قاعدة كلام الأقران كلام الأقران يطوى ولا يروى قاعده قد استقرأها العلماء من كتب الرجال جاء بالتصريح او فيها كثيرا ما يقال مثل تسمع الذهبي وغيره يقو وغيره يقولون وهذا يقولون تكلم فلان في فلان تكلم فلان في فلان يقولون هذا من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروح. أولا ما معنى الأقران الأقران هم الذين جمع بينهم المعاصرة يعني اثنان من العلماء مثلا يعيشون في عصر واحد على نجمهم وذاع صيتهم، فيقع ما يقع من الأمور التي قلما يسلم منها أحد هو مسألت الحسد شيخ الإسلام لي يعني حينما تكلم عن مرض الحسد قال هذا مرض خطير ثم قال لذا يقال ما قال جسد من حسد ولكن الكريم يخفي واللئيم يبدي ولكن الكريم يخفي الإنسان يعني ليس معصوما وإن كان ما فيه من الخلق ولكن قد يقع في قلبه ما يقع من حسد لأمر ما ولكنه تغلبه أخلاقه الكريمة ويصارع ويجاهد نفسه قال شيخ الإسلام يقال ما قال يقول كان يقال ما قال جسد من حسد ولكن الكريمة يخفي واللئيم يبدي فبنقول أن أولا الأقران هم الذين جمعت بينهما المعاصرة فلما كانت المعاصرة موجودة يأتي ما يأتي من الحسد الذي يملأه بعض قلوب وصدور طلاب العلم فأتكلم عالم في قرينه بالغمز وباللمز بالطعن وما شابه ذلك فعلماء جل لما تتبعوا كلام الأخران بعضهم في بعض وجدوا أن جل وجد أن كثيرا منه ليس فيه المصداقية إنما يحمل القارين على أن يتكلم في قارينه بالغمج واللمز هو الحسد ونوع من يعني المشاحنات التي يملأها الصدور لذلك تكلّوا في هذا الباب وأفردوا له الكلام لذلك يقول ابن عبد الله في كتابه جامع العلوم وفضله بيقول عنوان فصل بعنوان حكم قول العلماء بعضهم في بعض إذا لما يصنف لها الفصول والسطور إذا دل ذلك على أنها مسألة شائعة بد أن نبين حكمها وتكلم فيها الذهبي كما في السير وفي الميزان وابن حجر وغيرهم بل الأمر كان أيضا قبل ذلك ابن عباس مثلا يقول اسمعوا علم العلماء ولا تصدق بعضهم على بعض قال فلهم أشد تغايرا أي بتغيرون على بعض يتغيرون بعضهم يتغير على بعض في الكلام وفي الطعم قال فلهم أشد تغيرا من التيوس في ذروبه من التيوسي في ذروبه التاسع أعزك الله هو ذكر الماعز قال يعني بيعطي مثال التيوس مثل في زروبها يطحن بعضها بعضا لا تكف عنها من المشاكسات والمشاحنات بينها قال في يقول أن كلام العلماء بعضهم في بعض هذا كلام ابن عباس والسنة صحيح قال كلام كلام العلماء بعضهم في بعض ها كثير الطغيب هذا يتكلم في هذا هذا يتكلم في قال فلهم أشاب تغيرا من التيوس في زروبها قال السبكي ينبغي لك أيها المسترسد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة ولا تنظر إلى كلام بعضهم لبعض إلا ببرهان واضح قال إياك أن تصغى أي تسمع إلى ما بين ما اتفق بين أبي, أبي حنيف وصوفية بن مالك بن أبي ذئ يعني بعض الأمسلة على علماء مع جلالته وعلوه كعبهم وقدرهم وقع بينهم مواقع من كلام الأقران. قال الذهبي كلام الأقران بعضون في بعض لا يعتد به. قال كلام الأقران بعضون في بعض لا يعتد به. قال لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسر قال وما علمت عصرا هنا نف النفي في سياق النفي تفيد العموم يقول وما علمت عصرا سلم أهله من ذلك قال ولو شئت لسردت في ذلك كراريس كراريس جمعة الراسر يعني بيقول لو أردت أن أفعل لذلك لجمعت في ذلك الكراريس وقال أيضا الذهبي كلام القرآن بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة يعني لا يقال مثلا أن هذا وقع فيه أصاغر قال بل وقع فيه سادة ورحم الله الجميع قال ورحم الله الجميع وكذلك قال شعب أحذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض فالهم أشد غيرة من التيوس نفس كلمة ابن عباس بل وصل الأمر إلى التصريح برد شهادة قارين على قارين يعني يقول أحدهم عن قاريني هذا لا تقبل شهادته انظر يعني يصل إلى حد التصريح تطبيقات على ذلك نأخذ أكثر من تطبيق وأكثر من المثال على قاعدة الباب قاعدة كلام الأقران يطوى أي يعني يخفى ولا يروى قال الذهبي في ترجمة رجاء بن حيوة في السير قال قال مكهول ما زلت مضالعا على من نوأني حتى عاونهم علي رجاء بن حيوة يعني مكهول كان بير رجاء بن حيوة هو الذي يعني يسامي وينافسه وإلا معنى كلام مكهول أنه كان يطحن كل من يوقف أباما قال ما زلت مضالعا على من نوأني حتى عاونهم علي رجاء بن حيوة قال الذهبي معلقا كان بينهما كان ما بينهما فاسدا قال وما زال الأقران ينال بعضهم من بعض قال ومكحول ورجاء إمامان فلا يلتفتوا إلى قول أحد منهما في الآخر كذلك أيضا مثل آخر قال الزهبي عن يحيب نبي كثير يحيب نبي كثير بيذكر عند قتادة فقال قتادة ومتى كان العلم في السماكين ضربة الغمز واللمز يعني في مجلس قتادة من ماذا تقول يا إمام في يحيى بن نبي كثير قال وماذا قال فقال إيه ومتى كان العلم في السماكين لما الذين يبعون السمك يعني قال ولما ذكر القتادة عند يحيى قال لا يزال أهل بصرة بشر ما كان فيهم قتادة وطبعا حدث ولا حرج ليس عن هؤلاء أمه بل عن المتخصصين في نقل الكلام كم من حروب تقام بين أئمة أعلم بسبب هؤلاء النقلة هذا يريد أن يكون له حذوة عند شيخه فيأتي يأتي يأتي يقول ألم تعلم ماذا قال عنك فلان يقول ماذا قال يقول لا أصلا يقول لا, سوف أحدث نفسه يقول لا تكلم ماذا قال يريد أن يكون له أرضية حذوة حظة عند شيخه فينقل له الكلام ويزيد على الكلمة ألف كذبة أيضا وقع بين مالك ومحمد بن إصحاق قال, قال مالك عن محمد بن إصحاق دجال من الدجاجلة فقال محمد بن إصحاق عن مالك مولى من الموالي انظر إلى هذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في الآخر قال الذهبين قد علم أن كثيرا من كلام الأكرام بعضهم في بعض مهضر لا عبرت له قال هذان الرجلان يقصد من محمد بن صحق ومالك قال هذان الرجلان كل منهما نال من صاحبه قال لكن لكن أثر كلام مالك في محمد بعض الليم ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة يعني بيقولوا أن كان محمد بن صحق تكلم في مالك ومالك تكلم في محمد بن صحق ولكن أيهم الذي أثر كلامه أكثر قال بالطبع ملك نجم ولا ذره من تكلم فيه أما محمد بن سحق فقد تأثر كثيرا لما تكلم فيه مالك. قال ملك النجم ملك وما أدرك ما مالك مثل آخر أيضا قال ابن طاهر المغلسي أسخن الله عين أبن عيم نوع من الدعوة يدعو عليه أصح الله عين أبن عيم يتكلم في ابن مندة يعني بنطار مغذس يقول أصح أن الله عين أبن عيم أبن عيم ها أبن عيم تكلم في من في ابن مندة فبنطار بيقول أصح أن الله عين يتكلم في في ابن مندة وقد أجمع الناس على إمامته ويسقط على الله ابن حسين وقد أجمع الناس أنه كاذب انظروا إلى ما يعم ما في الصدور يعني أبو نعيم يتكلم في ابن منده ويسكت عن من؟ عن لاحق ابن الحسين ولاحق هذا من الكذابين أيضا من هذه منواشات مواقع بين أحمد بن صالح والنسائي النساء تكلم بشدة في من في أحمد بن صالح وقال أنه موطور أحمد بن صالح المصري طعن فيه النساء وقال أنه موطور لماذا؟ قالوا سبب, سبب, سبب, سبب, سبب ذلك أن النسائي دخل يوما على مجلس أحمد بن صالح المصري فطرده أحمد بن صالح فقال فيه النسائي فقال فيه النسائي أحمد بن صالح ليس بسقة بمعنى ذهب النسائي يوما إلى مجلس أحمد بن صالح هذا وقع بالفعل النسائي ذهب يوما ليسمع الحديث من أحمد بن صالح أحمد بن صالح كانت له سنة في ذلك أنه لا يقبل أنه لا يروي لأحد إلا إذا شهد شاهدان بأن هذا الشخص من طلاب العلم يعني أحمد بن صالح كان يحتاط لسنة سلم ولا يحدث أي أحد فدخل النسائي يوما يسمع من من؟ من أحمد بن صالح وكان أحمد بن صالح كما ذكرنا من سنتي أن لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجل رجلان أن هذا الشخص من أهل العلم ومن أهل العدالة ومن طلاب الحديث فلقر النسائي طول الحديث ولم يأتي بشاهدين فطرده من؟ أحمد بن صالح فأعمل في صدر النسائي ما أعمل لذلك ضعفه النسائي وقال موتور وقال ضعيف الحديث مثال آخر أيضا ما وقع بين ابن معين والشافعي تخيلوا أن ابن معين كان يقول في الشافعي ليس بسكة ابن معين يقول في الشافعي سبساقة فلما سئل أحمد عن ذلك قال قال أحمد يحيى لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقول الشافعي ومن جهل شيئا عدا أحمد يقول أن ابن معين يوضح في الشافعي لأنه لا يفهم أصلا معنى الكلام أنه لم يرتقي إلى فهم الشافعي ولا يفهم ما يقول الشافعي ومن جهل شيئا عدا مثال آخر أيضا من الشدة في مكان أشهر بن عبد العزيز هذا المالكي المصري كان إذا سجد يدعو على من يدعو على الشفعي يقول اللهم أمتي الشفعي الله مستعان وهذا كما ذكرنا ليس فقط لمسألة أقران ولا شفعي فشفي إمام من من من الأئمة له ما له من القدر وإنما كان ذلك لا نقول لحسد ولكن لتعصب تعصب التعصب المذهبي أشبه أن عبد العزيز مالك المذهب فلما أتى الشافعي إلى مصر خشي هذا أن يطغوا علم يطغى علم الشافعي على علم مالك وكان يخشى أن يستقطب الشافعي الناس إلى مذهبه. فكان من تعصبه أشهر بن عبد العزيز الملكي كان إذا سجد قال اللهم أمت الشافعي هنا مسألة ان بعد أن ذكرنا قاعدة الباب والتي نصها كلام الأقران يروى كلام الأقران يطوى ولا يروى وذكرنا أمثلة أمثلة لهذه القاعدة ولكن نقول هذه القاعدة يجري عليها ما يجري على سائل القواعد، وهي أنها قاعدة أغلبية وليست كلية. فما من قاعدة إلا ولها شواذ، وإلا ما من قاعدة إلا ولاها شواذ. بمعنى إيه؟ بمعنى الأصل أن كلام القارين في قرينه يعتريه ما يعتريه من الحسد شحناء فالأصل أنه لا يقبل لوجود القرائن. التي تحملنا أن نقول أن هذا أي كلام القرين في قرينه له دوافع وله, خبر وله خبر خبرية لكن هذه القاعدة كما ذكرنا قاعدة أغلبية وليس الكلية بمعنى, بمعنى قد يتكلم القرين في قرينه وتنتفي شبهات الغل والحسد ولكن يقول صادقا في ذلك ذلك نعبدبر فرق بين الأمرين فرق بين الأمرين بين من ثبتت عدالته وصدقه وإمامته ثم تكلم فيه قرينه بغير بغير بينة وبغير جرح واضح فقال هذا لا يقبل بخلاف من تكلم إذا تكلم القرائم في قرائمه وكان هناك حج لهذا المتكلم بمعنى كلام الأقرار الأصل فيه أنه إيه؟ أنه يطوى ولا يروى ولكن إذا دلت القرائن على صدق هذا الكلام يؤخذ به قال كما نص على ذلك من ابن عبد البر إذن من أقول أن كلام المعاصف في حق قرينه غير مقبول، ولكن إذا كان إذا انتفت علّت التعصب أو الحسد أو المنافرة وقامت الحجة في كلام القين على قرينه، فإنه إيه؟ فإنه يقبل. قال الزهبي كان الزهبي كثيرا في السير ما يعلق على كلام الأقران بأنه ليس ليس مقبول. ثم يقول كلام الأقرار يطوى ولا يروى قال فإن وجد له متابع وإلا فأرض عنه يعني معنى هذا الكلام القاعدة أن كلام القرين في قرينه هذا يطوى ولا يروى إلا إذا دلت القرائن على صدق هذا الكلام لذلك بنقول إيه هنا هناك قاعدتان يحتاج يعني يحتاج منا إلى أن يجمع بينهما. نحن نقول أن كلام القرآن يروى، يطوع ولا ولا يروى. طب كيف نفعل في القاعدة الأخرى؟ بلدي الرجل أعلم به من غيره. بلدي الرجل أعلم به من غيره. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا قادح رجل عراقي محدث عراقي مثلا يقده في محدث آخر عراقي كذا هو من من العراق. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رجل عراقي يقضح في محدد آخر وكلاهما من بلد واحدة ثم جاء رجل مثلا مصري يزكي هذا الرجل الذي تكلم فيه الرجل العراقي قالوا أيهما يقبل قوله عندنا عمر محدد مثل العراقي قضح فيه زيد الذي هو من نفس بلده وزكاه أحمد المصري قالوا هنا بلدي الرجل أعلم به لأن بلدي الرجل أي من نفس البلد يعرف مداخله ومخارجه ويعرف أغلب أحاديثه أما الذي من غير بلده فقد يعرف جانبا واحدا ويخفى عليه جوانب أخرى فالقعيزة قل لي بلدي الرجل أعلم به من غيره فهنا حاصل الكلام الأصل أن القرين إذا قضح في قرينه فالأصل أن يقبل ذلك لما تعترض من قراء الحسد والشحناء وما في الصدور من غل وحسد وهذه قاعدة لكنها ليست كلية نعم أهل مكة أدرب شعابيها نعم ولكن هذه القاعدة ليست كلية بل هي أغلبية وإلا فقد يصدق كلام القرين في قرينه قد يصدق كلام القرآن في قرنه إذا انتفت علة الشحناء والحسد وما شابه ذلك. لو أردنا أن, أن, أن نأخذ مثلا من مثال على ما نذكر اللي هي إيه؟ أن بلدي الرجل يقبل كلامه أن الرجل يقبل كلامه في بلدي أي في نفس الرجل الذي يعيش مع في بلد واحدة. مثال ذلك ما وقع ما بين البخاري رحمه الله ومحمد بن يحيى الذهلي. الذهلي محمد بن يحيى الذهلي وقع ما بين وقع بينه وبين البخاري ما وقع. حاصل القصة باختصار البخاري رحمه الله نزل نيسابور ليحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن يحيى الذهلي وكان طبعا محمد بن يحيى في, في نيصابور وكان من رؤوس أهل العلم كانت له المجالس التي يجتمع عليها الناس فعلم الناس بقدوم البخاري إلى نيسابور ليعقد مجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن يحيى الظهلي اذهبوا إلى هذا الرجل العالم الصالح فاسمعوا منهم فخرج الناس لاستقبال البخاري قالوا خرجوا استقباله على قدر مرحلتين المرحلة 40 كيلو تقريبا فخرج في استقباله دخل البخاري إلى ميصابور وبدأ يعطي المجالس يوما بعد يوم حدث خلل في مجالس محمد نيحي الظهلي عدد أل لأن كثير من الناس بقى بدأوا ينفضوا عن محمد نيحي الظهلي ويتجمعوا على البخاري العلم يتحدث عن نفسه فهنا وقع في صدر محمد بن يحيى الظهلي ما وقع لأن الناس الذين كانوا من طلابه ومن خاصاته والمجالس تعقد و... و... والأعداد الغفيرة بدأ يوم بعد يوم يحدث, يحدث خلل وقيل في ذلك فهنا وقع ما وقع في صدر محمد بن يحيى الظهلي ففعل ما فعل من هذه الحيلة ماذا فعل؟ هو مجموعة من شيوخ أني صبور أرسل واحدا إلى مجلس البخاري. قال له اذهب إلى مجلس البخاري. وفي وسط الناس سله عن مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. فبالفعل أتى هذا الرجل دسيسا إلى مجلس البخاري. وفي وسط الطلاب قال له يا إمام يا إمام ماذا تقول في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق؟ فارض عن البخاري. لم فأعاد السائل للمرة الثانية والمرة الثالثة ألح عليه فقال البخاري مجيبا القرآن كلام الله غير مخلوق وألفاظنا وأفعالنا مخلوق والامتحان في هذا بضع هذا كلام البخاري قال القرآن كلام الله غير مخلوق وألفاظنا وأفعالنا مخلوقة والانتحال بضع يعني كونك تأتي لتختبرني في ذلك هذه من البدع، فأخذ الرجل هذا الكلام وحرفه وشاع بين الناس أن البخاري يقول انظروا ماذا يقول البخاري البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق وطلقل أن البخاري يقول هذه المقالة وأنه يقول بخلق القرآن وأن لفظ بالقرآن مخلوق طبعا قبل أن نكمل القصة مسألة العقارية في ذلك أن نحن نعلم أن البخاري منهجه في ذلك منهج اهل السنة والجماعة أن القرآن هو صرح في ذلك القرآن كلام الله غير مخلوق وإنما مسألة لفظي بالقرآن مخلوق كلمة لفظي تحتمل أمرين لفظي أي ما أتلفظ به لو الملفون لو الكلام نفسه أو تحتمل تلفظ اللفعل كلمة هن عندنا نعطيكم مثال مثلاً زعيم يا فلان انت طالق ده طلاق صريح يا فلان عملت كده تكوني طالقاً ده طلاق معلق مع الفرق يعني بعطي مثال ها فمن يقول القرآن مخلوق هذا كلامه لا يحتمل إلا أنه صرح بأن القرآن مخلوق بخلاف من قال لفظي بالقرآن مخلوق فلفظي هذه تحتمل أمرين تحتمل لفظي أي تلفوظي لو فعلي أنا لو الكلام وحركة اللسان فهذا من هذا الباب يكون مخلوق لو تلفظ مخلوق لو حركات اللسان والشفاء أما لفظي بمعنى الملفوظ الذي الكلام نفسه الذي أتلفظه فهذا ليس بمخلوق فالبخاري وضح الفرق بينهما فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد, ويقصد تلفظي أي فعلي فهذا نعم مخلوق فمن قصد بلفظي أي الملفوظ نفسه أي الكلمات فهذا ليس مخلوق لأنها كلام الله الحاصل أن هذا الرجل أحد الكلمة وطار وشاع بين المجالس أن البخاري يقول وكان هذا من الكذب على البخاري حمال الله وشاع بين الناس في المجالس وأخذ محمد بن يحا الذهلي يقول انظر وماذا يقول هذا الرجل تلقى الناس العبارة فقال الذهلي من قال لفظه بقع المخلوق فهم وقال لا تخضروا مجالس البخاري وانقطع الناس عن البخاري إلا الإمام مسلم وأحمد بن سلمة واشتدت وطأب الزهلية على البخاري حتى قال لا يساكني هذا الرجل في نيسابور وانقطع الناس عنه وكانت محنة, محنة عظيمة لإيمان البخاري وكما ذكرنا أنه انقطع عنه الناس إلا المسلم وأحمد مسلم وهنا ضاقت عليه الأرض بما رحبت فدعا ربه عز وجل قبض على لحيته البخاري يقبض على لحيته ويقول أفوض أمر إلى الله اللهم إني ما خرجت إلى الاسبور طلبا طلب لرئاسة ولا لمكانة وإن هذا الرجل قد حسدني ابو في مهنته قال أفوض أمر إلى الله قال اللهم إني ما خرجت إلى هذه البلد طلبا لمكانة ولا لرئاسة وإن هذا الرجل قد حسدني وكما ذكر ابن السكي في طبقات الشفعي قال لا يرتاب منصف لا يرتاب منصف أن الذهلي حسد. الامام البخاري وكما قال شهرت سنه ما قال جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه وهنا البخاري في هذه المحنه كانت محنه عظيمه ولكن انظروا إلى انصافه يقدم حظ السنه على حظ نفسه فمع ما وقع له البخاري من هذه المحلة العظيمة التي كان سببها الرئيس الذهلي ومع ذلك إنصافا قال البخاري للذهلي في صحيحه ولكن ما صرح باسمهم في نحو من ثلاثين موضوعا لن يصرح البخاري باسم الذهلي إنما طرفا أن يقول حدثنا محمد طرفا يقول حدثنا محمد ابن عبد الله ينسبه إلى جد طرفا يقول محمد ابن خالد إلى أبي جد ينسبه إلى أبي جد طردا يقول حدثنا محمد كما ذكر إبرة طو ليس هذا تدلس طبعا البخاري ليس مدلسا إنما لما وقع ما وقع من هذا الإمام الذهلي غفر الله له ما وقع له ما فعله بالبخاري فكان ذلك يعني شديد الوطء على البخاري ومع ذلك روى له حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم حظ الصلا على حظ نفسه. أما أما المسلم المسلم لما رأى هذه المنظمة التي وقعت على شيخه، فقد ترك المسلم الهوية عن محمد بن يحيى وكذلك أيضا المسلم لم عن البخاري. قيل لأن لأنهم متقاربان وطبقة شيوخ واحدة. قيل لأن مسلم نأ يعني قال أنأ بنفسي لأن المسألة كان فيها ما فيها من الشبه مسألتي لفضي بكل المخلوق والله على فالحاصل في ذلك أن هذه محنة عظيمة لذلك هنا ننظر إلى قاعدة الباب بلدي رجل أعلم به من غيره هل هنا قال لما تكلم الذهلي وهو تكلف البخاري وهما كانوا من ناي صبور يعني لما سفر البخاري الان صبور هل يقال هنا أن الزهلي أعلم أعلم الناس بالبخاري لا لأن هناك وجدت قراء قراء الحسد الذي وقع في صدر الزهلي لما اجتمع الناس على الإمام البخاري إذا بنقول أن الأصل أن كلام القرين في قرينه ها لا يقبل لما لهم, لهم القرآن الحسد والشحناء وما تحمل الصدور ولكن هذه كما ذكرنا قاعدة لها شواز وإلا فقد يتكلم القرين في قرينه لدين وأمانة كما حدث أن أبا زرعة وأبا حاتم ومحمد ابن مسلم الرازي في السلاسة من الراز، أبو الرازي أبو حاتم الرازي ومحمد بن اسم الرازي ثلاثتهم كتح... قد حكموا على محمد بن حميد الرازي أنه كذاب هؤلاء برابعهم أربعة من آآ آآ من الرازي فهؤلاء الثلاثة تكلموا في محمد بن حميد الرازي ومع ذلك لم نجد قراء أن جرحهم له كان حظا للنفس بل هو فعلا كذاب لذا نقول بلذي رجل أعلم به من غيره لذلك بنحن نقول لذلك ها بنقول أن قاعدة الباب لها شوايذ وليست قاعدة كلية لماذا نقول ذلك لالا تتخذ قاعدة الباب مطية لرد كلام أهل العلم في الضعفاء والكذالين بمعنى إيه ها لأننا لو عممنا القاعدة فقلنا أن كلام القرآن كله يطوى ولا أروى ها يكون هذا ويتخذ هذا المطية لرد كلام العلماء في الضعفاء والكذبين بدعوى أنهم أقران أو بدعوى المعاصرة أو بدعوى الحسد فهل يقال مثلا ان كلام ابن معين في عمر بن هارون البلخي ليس صحيح لأنهم مثل معاصرين لا بل كلام ابن معين في عمر بن هارون صحيح ولا يقال برده لأنهم إن أي معاصرين مثلا وهل يقال كلام أحمد مثلا في يحيى بن حميد الحماني وأنه كذاب ليس بصحيح أنهم مثلا بينهم معاصرة لا واضح كذا إذا نخلص من ذلك بأن نقول قاعدة الباب الأصل أن كلام الأقرال الأصل فيه أنه يروى أنه يطوى ولا يروى لوجود قراء من الحسد من الشحناب من المعاصرة هذا هو الأصلع ولكن لكل قاعدة شواز وقد تشذ القاعدة وإلا فقد يتكلم القارين في قارينه ليس الحوض نفس ليس لحسد بل لدين بل لدين وهذا كما ذكرنا ذكرنا أمس على ذلك إن شاء الله المرحلة القادمة مع قاعدة التعديل ال مبهم يقدم على الجرح المبهم مرة جاء ان شاء الله يتكلم عن بعض قواعد الجرح والتعديل لو اي سؤال تفضلون هنكون ان شاء الله يتكلم عن بعض قواعد المتعلقة بالجرح والتعديل اي سؤال في درس يومون فضلون ¿Hay تمام جزاك الله خير جزاكم الله خير اللهم استدل امرنا زكنا علما نافعا وقلبا خاشعا اسقا واسعا اللهم ارنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وارنا الباطن باطلا ارزقنا الكنابه اللهم يسر أمورنا ادبر شؤوننا ارزقنا علما نافعا اللهم اتينا ربنا هم الدنيا والأخيرة اخلنا ذنبنا أوله وآخرة أسبق علينا نعمك ظاهرة وباطنة وارض اللهم عن الانصار والمهاجرة اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم هدينا بهداك واغنينا بفضلك عمن سواك اتعنا ربنا برؤياك ولا توزينا يوم ان نلقاك هذا والله اعلم ورب ورد العلم الذي أسلم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم وخاركاته